اسما الله عليه فتراه عليه سيجزيهم بما كانوا يفتدون وقالوا ما في بطن جاذب الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على كم ميتة فهم في شركا سيجذهم وصفه إنه حكيم علي قد خسر الذين قتدو أولادهم سفرا بغير عين 117. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين 118. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وشات ونخل ولزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 129. كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدون